الايمان بالله هو الطريق الى السعاده هو سبيل السعاده في الدنيا والاخره قال الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الذين استثناهم الله من الخسران فكل من كان ليس مؤمنا فهو خسران قطعا بنص هذه الايه والايمان ايها الاخوه الشرعي الذي ينجي الانسان يوم القيامه نسال الله ان يرزقنا واياكم الايمان هذا الايمان مركب من قول وعمل قول اللسان وهو التلفظ بالشهادتين وقول القلب وهو التصديق وعمل القلب ومعناه المعاني الطيبه الايمانيه التي تدفع الانسان الى طاعه الله كالصبر الصبر الان عمل قلبي لكن له اثر على الجوارح الطمانينه عمل قلبي اليقين الثقه بالله التوكل على الله هذه المعاني العجيبه من اعمال القلوب وهو القسم الثالث من هذا المركب قول اللسان التلفظ بالشهادتين قول القلب التصديق التصديق بان هذا حق وأن الله حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الإيمان بال... باليوم الآخر حق وهكذا الأمر الرابع هو عمل الجوارح وهو معلوم لدى الجميع كالصلاة والحج والأذكار الشرعية وغير ذلك أعمال القلوب أيها الإخوة لا بد من العناية بها أجل لان كثيرا من الناس ينسى اعمال القلوب ويلتفتون الى بعض الاشياء الظاهره وينسون ما هو اهم منها مع انها مهمه الاعمال الظاهره مهمه جدا ولن يدخل احد الجنه الا بعد رحمه الله بالاتيان بعمل ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكن اعمال القلوب قليل من الناس من يتفطن اليها من اعظم اعمال القلوب ايها الاخوه الكرام التوكل على الله هذا الامر هو الذي يميز بين كثيرين تجد هذا في اقصى اليمين وهذا في اقصى الشمال السبب هو ان الاول متوكل والثاني لا فلو سال احدنا نفسه هل انا من المتوكلين وما درجه توكلي على الله ربما يتخبط في الجواب ولذا كان من المهم ان يعرف المسلم معنى التوكل وقيمه التوكل في هذا الدين وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل هل نحن متوكلون فعلا سيتبين لكم ذلك ايها الاخوه العلماء يقولون التوكل هو نصف الدين العباده نصف والتوكل نصف مستقل اخذوا ذلك من قوله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين فقوله اياك نستعين هذا هو التوكل يعني لا نستعين الا بك يا الله الامام ابن القيم لم يكتب احد مثل ما كتب عن التوكل وفي الحقيقه كلنا عاله على ابن القيم فاكثر ما تسمعون ايها الاخوه في علاج هذه المسائل ماخوذ ما من الائمه عليهم رحمه الله وهذا من فضل الله على هذه الامه ولهم حق خاص علينا بان ندعو لهم ونحفظ اثارهم الامام ابن القيم رحمه الله له كلام عجيب لن تجد مثله في شرح التوكل ومعاني التوكل واثار التوكل في كتابه الماتع مدارج السالكين ايها الاخوه المؤمنون التوكل عمل قلبي يقول ابن القيم رحمه الله التوكل هو حال للقلب حال للقلب ينشا يعني سبب التوكل كيف يحصل التوكل في القلب ينشا عن معرفته معرفه القلب بالله وتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع انت الان يا اخي المسلم تقول بعد الصلاه لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت تامل في هذه العباره انت تقولها بلسانك وربما تمارس اشياء تخالفها اذا علمت ان الضرر بيد الله وحده النفع بيد الله وحده الرزق بيد الله وحده التدبير بيد الله وحده لا خالق الا الله اين اثر هذا اين الاثر الذي يدفعك لان تفوض الامر اليه سبحانه وتعالى هذا هو التوكل يقول ابن القيم رحمه الله وينشا عن هذا التوكل او عن هذه المعرفه ان ما لم يشا الله لم يكن وان شاءه الناس وما شاء الله كان وان لم يشاه الناس فيوجب للعبد هذه المشاعر توجب للعبد اعتمادا على الله وتفويضا اليه وطمانينه به وثقه به ويقينا بكفايته هذه المعاني ايها الاخوه الانسان اذا ما عاشها ينساها يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله التوكل هو الاعتماد على الله في جلب المطلوب وزوال المكروه انتبه يا اخي المسلم التوكل هو ان تعتمد على الله في جلب المطلوب اي امر تريده في جلب المطلوب وزوال المكروه اي امر انت تكرهه وتخاف منه توكل على الله في ذلك مع فعل الاسباب الماذون فيها ليس معنى هذا ان الانسان اذا توكل ينام ولا يفعل شيئا لا وتفعل السبب فاذا عزمت فتوكل على الله التوكل يا عباد الله لا بد منه والا فالايمان الذي سينجي اصحابه ايمان فيه خلل تامل يا اخي المسلم في قول موسى لقومه قال الله تعالى فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى ماذا قال موسى وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين موسى عليه الصلاه والسلام يقول لمن استجاب له من بني اسرائيل إن كنتم بالفعل قد آمنتم فلا توكلوا الا على الله فمباشره قالوا على الله توكلنا نعم ايها الاخوه من ادلة صحه الايمان ان يكون الانسان متوكلا على الله وما فا ما, فا ما, فا ما فائده ان تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وهو المدبر وحده وهو الرزاق وحده ما فائده ذلك مجرد معرفه لا اثرها في هذه المعاني التوكل على الله ايها الاخوه من التوحيد التوحيد الذي بعث به الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام من التوحيد أن لا تتوكل إلا على الله ولذا انتبه يا أخي المسلم إلى قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون ما قال توكلوا على الله قدم الجار والمجرور وهذا معروف ومعلوم لدى أهل اللغة أنه يفيد الحصن وعلى الله فقط فليتوكل المؤمنون قال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين التوكل ايها الاخوه عباده لا تصرف لاحد الا لله ولذا فبعض الناس يخلط بين التوكل والتوكيل توكيل الغير جائز من البشر يقوم بعمل معين محدد انت تفوضه بالقيام بذلك العمل وهذا العمل انت اصلا تقوم به فهو ينوب عنك في ذلك العمل وهو قادر عليك ما انك انت قادر وهذا كثير مثل التوكيل في ايصال الزكاه التوكيل في الحج التوكيل في رمي الجمرات التوكيل في كثير من المعاملات في البيع والشراء والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التوكيل وكل علي رضي الله عنه ان يذبح باقي الهدي في الحج ووكل عروه بن الجعد رضي الله عنه ان يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم اضحيه والامثله كثيره جدا اما التوكل على الله فهو التفويض المطلق في امور انت لا تعلم عاقبتها تفوض على الغيب في جميع شؤونك وهذا لا يكون الا لله وحده وهذا من التوحيد ولذا ايها الاخوه كثير من المسائل التي تقضح في التوحيد الخلل ناشئ اصلا في التوكل مثل الذهاب الى السحره وغير ذلك ايها الاخوه الكرام التفويض كان يفوض الانسان امر الصحه والمرض لله الرزق نصره الحق واهله الان ايها الاخوه ما يجري لاخواننا في سوريا لا شك ان الانسان يتالم ويتابع ويدعو ولكن يبقى قبل ذلك وبعده اننا على الله متوكلون نعلم يقينا انه لا يقع في ملك الله الا ما اذن الله به ونعلم ان العاقبه للمتقين وان الخسران للظالمين ولو طال الامل هذا ايضا من فروع التوكل ولذا ايها الاخوه حرم العلماء ان يقول القائل توكلت على الله ثم عليك بعض الناس الان يقول توكلت على الله ثم عليك هذا خطا حتى مع الاتيان بثما لا يجوز لماذا لما ذكرناه سابقا التوكل عباده لا تجوز الا لله عباده محض لا تجوز الا لله فلا يصلح قلت توكلت عليك ثم توكلت توكلت على الله ثم على فلان او توكلت على الله ثم عليك وسمعتم الحصر وعلى الله فقط فليتوكل المؤمنون اكمل الناس ايها الاخوه توكلا هم الانبياء عليهم الصلاه والسلام لماذا لانهم هم اكمل الناس توحيدا هم الذين جاءوا بالتوحيد من عند الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ضرب مثالا عظيما في التوحيد وكل الانبياء عليهم الصلاه والسلام لو تتبعتم قصص الانبياء في القران لوجدتم عجبا في امر التفويض لله والتوكل عليه مثال يسير ابراهيم ابراهيم صدع بالحق وسفها الهه المشركين وعلى راسهم ابوه واذ قال ابراهيم لابيه اوزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين اسمعوا جهر بالحق صدع بالحق ولذلك ابراهيم امام الموحدين عليه الصلاه والسلام ماذا قابلوه وبماذا قابلوه توعدوه بالنار وهم ليسوا مازحين اخذوا النار قالوا جزاؤك في جهرك بالباطل الذي عندك حسب ما يعتقدون اننا سنحرقك بالنار قالوا احرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ابراهيم عليه الصلاه والسلام فوض امره الى الله الانسان يرى النار امامه والنار لها حقيقه تحرق فما الذي حصل يهددونه ولا يلتفت الى تهديدهم فجنى ثمره التوكل في الدنيا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم من الذي جعل النار تحرق اليس هو الله اليس هو الذي يملك كل شيء جعل هذا هذه النار بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين في قصه ذبح اسماعيل توكل هو وابنه على الله توكل عجيب لم يسمع التاريخ بمثله اب يجعل السكين على رقبه ابنه الذي جاءه بعد مده ومكث الامر ايها الاخوه ليس سهلا لك ان تتصور هذه الحادثه تصورا فقط ولماذا السبب غير معلوم ماذا فعل اسماعيل مطيع بار بوالديه ومع ذلك اني ارى في المنام اني اذبحك من الله سبحانه اختبار وابتلاء ليتبين مدى التوكل النتيجه في الدنيا ايضا فلما اسلم وثله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ايها الاخوه ثمرات التوكل اعظم مما يستوعبه عقل بعض الناس هود عليه الصلاه والسلام يتحدى قومه وهو ضعيف يتحداهم ان يؤذوه فيطول فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اما سيد المرسلين محمد عليه الصلاه والسلام فحياته حافله بالتوكل ويكفي يا اخي المسلم ان تقرا قصته في الهجره هو صاحبه ابو بكر رضي الله عنه لتعلم مدى توكل هذا النبي العظيم سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام جعلنا الله واياكم من المتوكلين انه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله من حقق التوكل على الله فقد نال خيرا عظيما وفضلا كبيرا في الدنيا والاخره اما في الدنيا فبالاضافه الى ما سمعتم من حال بعض الانبياء عليهم الصلاه والسلام فان الله عز وجل قد توعد المتوكل وعد المتوكل بانه سيكفيه اذا وعدك انسان صاحب سلطه وصاحب نفوذ بوعد ما اثر هذا الوعد عليك اذا وعدك وزير بان يوجد لك وظيفه في وزارته هل سيتخلل قلبك شك ان الوزير غير قادر على توظيفك كثير من الناس يصل الى درجه اليقين ان هذا الوزير يملك هذا القرار طيب فكيف بملك الملوك الذي له الاولى والاخره الذي يعطي ويمنع الذي يقول للشيء كن فيكون تامل في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو كافي بعض الناس يقول ما حصل يعني ما كوفيت ما اهمني وانا قد توكلت على الله من قال انك حققت حققت التوكل من قال الله عز وجل يعيدك يقول من يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه الخلل عندنا ايها الاخوه تامل في قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم هذه قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم النتيجه يخوفون الناس اجتمعوا عليك فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو التوكل النتيجه فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله في سنن الترمذي من حديث عبد الله في, في سنن الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله انتبه الى قوله حق توكله هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا حديث لكن من الذي يتوكل على الله حق توكله لا تخاف من البطاله اذا انت من المتوكلين حقا لا تخاف من البطاله افعل السبب ابحث عن وظيفه لا يتنافى هذا ابدا مع التوكل لكن لا تخاف على رزقك فوض الامر الى الله الطائر الصغير العصفور يخرج في الصباح الباكر يخرج من وكره ويطير الى اين الله اعلم ما ياتي المساء الا وقد اكل وشرب من الذي اطعمه انه الله من الذي يطعم الدواب ايها الاخوه والحشرات والحيوانات والاسماك بانواعها اليس هو الله سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ولذا ايها الاخوه شرع لنا اذا اردنا ان نخرج من البيت ايها الذين يحافظون على الاذكار انتم على خير عظيم لكم في الدنيا حفظ من الله ولكم فضل عظيم في الاخره ان شاء الله شريع لنا اذا خرجنا من بيوتنا ان نقول ماذا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله منتهى التوكل منتهى التفويض لله سبحانه وتعالى وهناك اعمال اعمال تجلب الحفظ وهي من التوكل ايها الاخوه المؤمنون اما في الاخره فاجر المتوكلين عظيم وهو داخل اصلا في اجر المؤمنين والمتقين فالمتوكلون على الله متقون ومؤمنون والله تعالى يقول ان المتقين في جنات وعيون ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونهر اما المتوكلون خاصه فلهم اجر خاص لا يحصل عليه غيرهم ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ان 70 الفا من هذه الامه يدخلون الجنه بغير حساب مباشره الناس في المحشر معهم الصحائف وينتظرون السؤال والجواب هؤلاء ياتون مباشره ويدخلون امام الناس يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هؤلاء ال70 الف منهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسرقون ما يطلبون الرقيه مع انها جائزه ما يطلبونها من احد اذا احتاجوا رقوا انفسهم لا يسرقون ولا يتطيرون ما يتاثرون يخرج الصباح من البيت فيرى حادث فيقول الله يستر ماذا سيحصل لي في هذا اليوم ابدا عندهم توكل على الله لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتون حتى الكي يتركونه من تمام توكلهم على الله وعلى ربهم يتوكلون جزاؤهم يدخلون الجنه بغير حساب ايها الاخوه الكرام هناك قواعد في التوكل وهناك تساؤلات يعرف المسلم من خلالها هل هو متوكل على الله هل هو متوكل على الله فعلا او لا هناك نماذج وحوادث وبعض القصص تبين وتعمق مفهوم التوكل وتظهر اثره وعاقبته في الدنيا والاخره سنوضح شيئا من ذلك ان شاء الله في خطبه قادمه اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المتوكلين حقا وان يزيدنا علما وهدى وتوفيقا اللهم انا نسالك العلم النافع والعمل الصالح احسن عاقبتنا في الامور كلها ونعوذ بك من خزي الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والكافرين ودمر سائر اعداء الدين اللهم عليك بالطغاة المفسدين اللهم عليك بطاغيه الشام وجنوده واعوانه اللهم عجل عقوبتهم وخلص المسلمين من شرورهم اللهم كن وليا ونصيرا لاخواننا في الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا